قالوا اطيرنا بك وبمن معقل طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة التسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقلن لوليه ثم لنقلن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دم بناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون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 الأنتم قوم تجهلون